قاتلة الهدى الدعوية عندنا في المستشفى يا جماعة اليقين هذا ان هذا هو الحق عندنا في المستشفى في مركز كان مكان الأول مركز الأمير سلطان لأمراض في القلب في المستشفى العسكري بالرياض غرفة رقم 15 عناية الدور الأول القصة هذه أحدثة ضجة في المستشفى كلها قبل كم سنة امرأة عمرها 42 سنة دخلت باقي ما ولا؟ باقي ما بسم الله. امرأة عمرها 42 سنة عمل لها عملية صمام لصمامين فدخلت العملية هي داخل المستشفى تمشي على رجليها وتتكلم وتسمع وتشوف طلع توقف قلبها في العملية لمدة. ثلاث دقائق وعشرين ثانية انتهى المخ المخ انتهى وخلايا المخ هي الخلايا الوحيدة في الجسم التي إذا لم يصلها دم وأكسج لثوان تقتلك من إنسان لإنسان لثواني تصل إلى دقيقتين وثمانين ثانية أو ستين ثانية أو ثمانين ثانية خلاص ما عاد ترجع أبدا ولا أحد يقدر يرجعها في العالم إلا الله ما يرجعها إلا واحد مراكز الدنيا وكلها ما ترجعها الشاهد طلعت من المستشفى طلعت من العمليات ما عاد تشوف ولا تسمع ولا تتحرك ولا عندها أي إحساس بأي شيء جثة هامدة طائحة على سريع وتقعد تسعة أشهر إشاعة مقطعية ضمور عام في المخ تخطيط المخ ثلاث مرات ما في ولا نشاط خط خلاص ما في شيء فتح لها فتحة تنفس في الحنجرة باقي على جهاز تنفس او ولادها يدخلون عليها وزوجها يقرون عليها يطلعون يقرون عليها يطلون في يوم من ايام احد الزملاء ساعة ثنتين ونصف الليل كان نوم ثنتين ونصف الليل في وقت السحر جاء امر على غرفة فلانة فشاف إلا ولدها قاعد منكب عند رجله يحبه ساعة ثنتين ساعة ثنتين ونص أحباه بكوينهم نايمين عندك أحمد الله يتنفسون لحالهم ولا مشبوك جهاز تنفس لحالهم لا والله هو من الله فحمد الله أنت تنام على جهاز تنفس ولا تنفس الله وما بيكون من نعمة من الله يقول فطالعت تذكرت يعني قول الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله يقول فجيت أواسي الولد ولد البنت فسلمت عليه قال الولد يقول لصاحبنا يقول له يعني الآن شوف السؤال يقول الآن أمي ما عدنا مكلمينها لين يوم القيامة كلام كبير يا جماعة تر ما يطلع هنا ما يطلع هنا يقول أمي الحين ما عد ما عدنا شايف شايفة تتكلم معي لين يوم القيامة؟ يعني خلاص في الدنيا ما فيه أفقد الأمل اللي بشوفه أتكلم فقال له الرجل هذا مني قال لك نحسبه والله حسيبة أن هذا الرجل اللي يتكلم يعرفه وش الحق اللي هنا فقال له مني قال لك قال كلهم يقولون كلهم يقولون أن ما عاد ميت دماغي خلاص انتهت القضية في حالة نباتية يعني يكبر يكبر يكبر, يكبر تعطيه الغذاء من طريق الأنف يسمن بس ما في شيء يسمونها حاد نباتية قال من اللي قال قال كلهم قال كلهم اللي قالوا لك تصدقهم ولا تصدق اللي خلقها وخلقهم قال لك أصدق اللي خلقها وخلقهم هذا مش كتصديق نحن نا تصديقنا مخروم مخروم صدقين نبيه قالوا قالوا آمنا بأفواههم لكن حطك موقف حطك موقف يهزه شفوا بيبين لك من هو هو مؤمنه بهذا كتاب ولا قالوا آمنا بأفواههم ولم ولم تؤمن قلوبه فالرجل يقول كلهم قال طيب الله قال تعال خلنا نشوف الله وش يقول في القرآن هل الله عز وجل قال لك تي أس ولا الله عز وجل قال أم من جعل الأرض قرارا مع الأرض هذه الثابتة ليش ثابتة ترى المفروض الأصل تنرج ما عاد تمشي ولا سيارة ولا نبني ولا بيت أن تجعل في الأرض في الأرض رواسي أن تميد بكم كان مفروض ما عاد تنوم ولا تمشي في سيارتك لا طاع في في في وادي، فالله ثبتها يقول أمن جعل الأرض قرارة، من اللي خلاك كل الكرسي جالس ويسجد جالس، من اللي خلى الطاولة هاي ثابتة، جماعة ما هذي لازم تعترف منهم عشان تحس القدرة وعظمته سبحانه، مو بقى هي مكتسبات يعني أنت بدام حي لازم نهبذك الأرض لا، مو لازم عشان انت حي يصير عندك عين الله عطاك إياها منه من الله. وما بكم من نعمة فمن الله فالله يقول أمن جعل الأرض قرارا من هو وجعل خلالها أنهارا الله وجعل ما رواسه الله وجعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا توقف بين البحرين تشرب هنا عذب هذا عذب من فرات فتمددك تشرب وهذا ملح أجاج يقول وجعل بين البحرين حاجز ما تشوفه كثافة الماء هنا مختلفة عن كثافة الماء هنا درجة الملوحة هنا مختلفة عن درجة الملوحة هنا درجة الحاره هنا اتحدىك تفصل لي بين اثنين دولي حط نص مالح نص حالي في كاس مو في بحر في فنجان وجعل بين البحرين حاجزا الا الى الله الا الى الله بل أكثرهم لا يعلم أمن يجيب المضطر إذا دعاه يقول مدام اعترفت أنه سوى كل هالأشياء اللي قبل أجرى الأرض وثبت الجبال وأرساها وجعل الأرض قرارا وبين البحرين حاجزا أجل أنت إذا سألت أمن يجيب المضطر إذا دعاه يعني طلبك أنت سيكون أصعب من تثبيت الأرض؟ لا سيكون أصعب من إرساءها بالجبال؟ لا سيكون أصعب من فصل البحرين؟ لا أجل ليش ما تدعوه؟ أمن يجيب المطر وإذا دام ويكشف <متصف> السوء أي سوء؟ أي سوء؟ ما قال سرطان موت دماغي؟ أي سوء في العالم يكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ا اله ما الله قال بعدها ا اله ما الله قليلا ما نذكر اخوي وصاحبي وصديقي نذكر العالم كلهم لكن لا جو ادع الله تلقاها يا أخي. كم واحد الآن يجينا في المساشفى يقول تقف و تقرأ على مريضي تقول له أنا ما أقرأ طيب أطني رقم شيخ تقول له ليش شيخ يقول عشان يجي يقرأ على مريضي تقول له الله قال لك تجيب شيخ في القرآن هذا القرآن جماعة افتح من الفاتحة للناس هل تلقى فيه آية قال لك الله فيها أجيب أحد طلب منك شرطين بس شو يا جماعة اذا ما فهمنا الحق نقعد نخبط نتعاني كثير الله طلب منك حتى يفرج عنك أي هم شرطي ايشي؟ أمن يجيب المضطر تعال انت وعندك مريضة وجب سبعين ألف شيخ كلهم رقات حافظين القرآن بالقراءات وأنت تقرأ أنت أحسن لهم هاي جماعة كلهم يقول يا رب شف فلان وأنت تقول يا رب شف فلان من أقرب للإجابة؟ أنت لأنك أنت المضطر الله ما قال أما يجيب الشيخ ولا قال أما يجيب الراقي قال أما يجيب المضطر طيب هذه ما يقدر عليها الشيطان ما يقدر يفاصلك فيها أنت مضطر غصب عليك ما يقدر يوش لك تسير من مضطر صح ولا لا؟ ولدك مريض قدامك قاعد يتلوى صح؟ ما يقدر لعب عليك الشيطان فيه؟ هذه خمسين في المئة ما هي الخمسين الباقية؟ الشرط الأول المضطر، الشرط الثاني؟ إذا دعاه ما قاعد جاب أحد صح؟ فيجي الشيطان يقول لك مدام أنت مضطر غصب عني والله لا خليك تطارد وراء فلان وفلان وفلان وفلان, وفلان عشان تجيبهم فتصير أنت صار عندنا أيش؟ مضطر ما يقرأ من قلب ومتوكل على الله شاك في نفسه يدور شيخ وعندنا واحد شيخ يقرأ بس مو مضطر، فما كمن كم شروط تلقى معاناة تستمر. فقال لها الرجل مط ما اللي قال لك؟ فدخل هذا زميلنا دخل الغرفة مع الولد فدخلوا عند المريضة. فأول ما دخل يقول وأنا داخل مصدق إن هذا كلام حق، وجمع مشكلتنا إن ما نصدق. ومشكلتنا أن نقول مصدقين وما نصدق يقول دخلت وأنا على يقين مليون في المئة أن الله سينفع بقراءتي الحين وشلون؟ مو بشرط ترى يا جماعة يشفيها الله قدامي الحين والله أن ينفع بها الله لأن الله قال وننزل من القرآن ما هو شفاء مو لازم تشوفها أنت لكن والله أنه ينفعها إذا كنت أنت على يقين يقول فدخلت خوض الله حق وننزل من القرآن ما هو شفاء نكرة كل شفاء لأي شيء لأي مرض عضوي نفسي أي شيء يقول فقرأت عليها هذه الآيات يقول فلما قلت أسأل الله العظيم رباه عرش عظيم من يشفيك يقول ناديتها باسمها وأنا ذكرت اسمها في محاضرات أخرى ولن أقول اسمها الآن فهي يقول ذكرت اسم المريضة قلت لها فلانة يقول والد حناظر فيني والمرضة ناظر فيني يعني ويش ليش ناديت سعشو بمعروفة المريضة ما يقول فقرأت الفاتحة أم الكتاب يقول ثم قرأت قول الله عز وجل انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا أعطيكم الآيات اللي قرأها كلها ولست بالترتيب لكن دعني أقول بت... وأسأل الله أن يذكرني إيها. قال الله أني قرأت عليها قول الله عز وجل ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم يقول والله وأنا أقرأ أتخيل أقوام خرجوا من ديارهم لأن الله مدام قال فهيه حق ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألواف قاعد تخيل آلاف طالعين من ديارهم ونساء ورجال وشباب وشيب وأطفال وهم أولوف حذر الموت طالعين خايفين لا يموتون حذر الموت فقال لهم الله موتوا أول ما قال الله موتوا طاحوا ماتوا كلهم كلهم ما هو خلايا مخ لا لا لا خلايا مخ كيلة تعطلت دماء جفت عروق توقفت كل شيء توقف طاحوا هم وأبناؤهم وأشيبهم وشبابهم ونساءهم وهم ألوف عذر الموت فقال لهم الله موتوا ماتوا يقول أنا قاعد ناظر قدامي وحدة ما هي بالف وحدة يقول فقلت في نفسي يا رب هذه وحدة ما هو بالف ألوف أسألك بس وحدة وهم ألوف حذر الموت ويا ربي ما بعد ماتت كلها بس الدماغ حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياهم ثم قام تحركت الدماء رجعت الخلايا الكلى بدت تغسل الرئتين جرت فيها النفس يقول وأنا أقول يا ربي يا عظيم في نفسي يقول يا ربي يا عظيم ألوف قلت لهم موت ثم أحيتهم بسهولة ويسر يا ربي إنك تحيي هذا يقول أنا قاعد أقول في نفسي ونقرأ ولا جنبي ما يدنيش قاعد أفكر يقول ثم قرأت خول الله عز وجل يقول قعدت عند راسها أو كالذي مر على قرية يقول تخيلنا واحد مر على قرية الله لا يكذب جل جلال الله تعال ربي علوا كبيرا ما يقول لك في القرآن شيء وما حصل أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على روشها ولا واحد حي هم ونباتاتهم وانعامهم ميتين يقول اتخيل وهي خاوية على روشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. يقرأ تكرر الآن. هو قال أن يحيي الله قرية يا ربي هل أنا موقن إنك تقدر تحييها؟ أن يحيي هذه الله بعد موتها فأمات فأماته الله مئة عام ثم باث. سبحانك. ما إيسرها على الله. ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم يقول أنا نمت وقمت بس ما عمول يكمل 24 ساعة بعض يوم قال بل لبثت مئة عام يقول تذكر هذه تسعة شهور يا ربي ما بعد كملت مئة عام أسهل من بل لمثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسلم وانظر إلى حمارك الحمار صاير فتات في الأرض صارت تراب وانظر إلى حمارك وانظر إلى العظام كيف ننشسها تركبت الذرات هذه والأنسجة والخلايا وصارت عظم وذي العظم الثاني والأربطة وانظر إلى النظام كيف نشزوا تربط الأربطة والأوتار ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال قال آلم ما قال أعلم أن الله يرحي الموتى لا قال أعلم أن الله على كل شيء قدير قل ثم قرأت هذه الآية وقبلها آية ومن آياتي أن تقوم السماء والأرض بأمره تقوم السماوات والأرض بأمره سبحانه ثم إذا دعاكم كم مليار كم مليار ثم إذا دعاكم الكلمة دي وين إلى يوم القيامة كم مليار ثم إذا دعاكم من الأرض إذا أنتم تخرجون تتحرك كل خلايا وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الآلى في السماوات والأرض وهو الأزيز الحكيم ثم ختم بهذه الآيات يقول انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا يقول وأقول في نفسي يا ربي ما بعد صارت عظام ورفاة باقي لحم وباقي الدماء تجري يا رب يقول ولدها ما يدريش قاعد أفكر فيه أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا اش قال الله؟ ما قال الله نعم لا لا قال الله قل قل كونوا حجارة خلك شيء أصعب من هاللحم والدم. أنتوا شو لحم ودم سهل. كونوا حجارة شيء أشد أو حديدا أو شيء أشد من الحجارة اللي يكسر الحجارة أو أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم تفكر في أصعب خلق في العالم. فسيقولون من يعيدنا يقول لك إحنا لحم ودم نقول مستحيل رجعنا الله تقول حجارة وحديد وخلقا مما فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسا دائما نشوف في المستشفى تقول الله قادر يقول لك يا الله قادر بس عاد بس تمسح اللي قبلها فَسَيُنغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى وَيَعْقِلُونَ مَتَى قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فتستجيبون بحمده إِلَّا بذتم إِلَّا قَلِيلًا يقول فقلت لها فلانة فتحت عيونها أقول لها فلانة تسمعيني فتقول أنا فيه جهاز تنفس ما تقلق صوتها ينبوب هنا تحت الحبار السطير قلت تسمعيني يا فلانة فتقول إيه الولد بينجل قال لها تبغيني أكمل قراءة القرآن تقول لها إيه الولد انكب على وجه أمه وقاعد يبكي فقال دقيقة وخر شو عن وجهها فالهانة أرفع يدك اليمين وترفع يدها اليمين أرفع رجلك اليسار ترفع رجلها اليسار قال قولي الحمد لله ما تقدر تطلع صوت الهواء يطلع الولد والرجل سجدوا لله عند السرير شكرا لله طلع الرجل راح للي مناوب تحت هذا كان مغطي في اللي في الدورة الثانية حق الأطفال بس مار فراح لللمونال الدكتور تاج موجود إلى الآن في مركز القلب الدكتور تاج الدين جراح قلب راح له قال يا دكتور تاج ايش رأيك في فلانة وشلون هالفين قال يعني الحمد لله يعني انت عارف ايه قال انت عارف يعني. قال الآن تسمع قال يا أبو فلان يعني ساعة اثنين ونص جاي تفلسف عليه تكفلنا ناوب فلان تعب قال الآن هي تسمع وتستجيب قال يا أخي ترى ساعة اثنين ونص ولا ناوب يعني مين لك يعني المزح اللي بينا مو بالحين وقتها وقال تعال فجاء الدكتور تاج ودخل معها الغرفة قال خلك عند الباب وتعال قال لها والله واللهني بغيت أزل اسمها قال فلانة أرفعي دكلمين والدكتور تاج هناك يناظر عند الباب رفعت دهلمين تسمعيني زين؟ قسم بلاي يا جماعة خر جثى على ركبتيه وقام نصيح الدكتور تاج يقول إجز أم بليدبل بغي يصيح أقسم بلاي يا جماعة الممرضة جنوب أفريقية مصلانية قاعد يترجد نفس الكلمة إجز أم بليدبل شيء غير معقول وتبكي وتبكي وتمسك المريض وتحبحب فيها من جنة جاء من بكرة استشاري العناية مركزة اسمها دكتور أحمد شوقي الآن في مدينة مكافحة طبية الجنة المستشفى كلها انتفضت فلانة إيه فلانة تسمع الحين إيه والمرغاد داخلين طالعين على غرفتها فأعدنا لها الإشاعة المقطعية الضمور الأول ما كأن شيئا كان المفروض ما نسويها أصلاً لأن خلاص هي مجرد أنها إجابة خلاص، لكن للتأكيد أراد الله عز وجل بعد أيام أن تخرج لبيتها بالسلامة. خرجت لبيتها، فكان زوجها على اتصال بصاحبنا هذا، فقال له تصدق صار معي موقف اليوم؟ إيش الموقف؟ يقول أنا هي اللي تجوم رجالها للصلاة. يقول فقعدت أنا وياها قلت لها يا فلانة تذكرين يقول أنا بس الحين قاعد هذا زوج الحين يقول أنا بشوف الآن الله عز وجل أحيا خلايا جديدة الميتة ولا جاب خلايا جديدة يقول بس أنا بشوف يقول فسألتها قلت لها يا فلانة تذكرين يوم نروح أنه وياك للطايف في البر ونضيع علبة العود بخور يقول اننا ما ضيعناه في الطائف، نضيعينه في واي الدواسر يقول لها كان بشوف انا قالت لها اي اذكر بس مو في الطائف، في واي الدواسر يقول فقلت سبحان الله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أول عليه وله المثل الآلا في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وين مشكلتنا يا جماعة مشكلتنا يا جماعة أن هذا القرآن نقول أنه حق لكن هل يا جماعة اتبعنا الكلام اللي فيه وصدقنا فيه اقسم بالله أن تنقل حياتك سبعين بل